وأنفقوا في سبيل الله بأنصاريب خدعت على جراثيب وخد خدعت على إسلامة قوته خصوصا أنصار يجوت مالت خوب ودتين قسطا بارد خوكين بارد وانجبون درقاس في سبيل الله خرج بك مصرفي بكنت خيرا بكنت بكانت ريكا خود تعالى دا, دا دين خود تعالى قوات بك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لنبسخوا قوناها بنها لك شادخوها بنها لك ريكا خود تعالى دا خير مكين الروسة عندك روايات تهاتين البيجن انصارية اش بداياتي جالك خيرتكم اشتا هنجي مصيبتك ها ساري دا سدقو جيرتن بجا خود تعالى افو يتاين أخو. قد خرابه بكاً ريكا خديداً ونهى بناها لك قروساً هندك رواة دا يهاتي وقت خدي تعالى بشت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هندك هابون هكار كتباً تقولناه دا دا تبيجن دا بيجن أم بخديكا إن خدي تعالى قنهت ما نغفرين جا خدي تعالى قتوان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن بدس تقول هنا هى بناها لكا قش رحمة به بناكا اذا كان سبب نزوله و ناو اديرا افايتها اجبار بان خرقه هل تشنك افتشتها يدرسة سبب جالك بت او ايه ايه ان الله يحب المحسنين ان قانجيه بكا فاردة خود تعالى لو بجه قول لو اشتشتت حرام بدا نفاش قانجيه الجال الضعيف وبيتاره بكا هنديك ازم اسحش وانكسط كام او اتقانجيتكا